ا لفضيله الدكتور محمد راتب ت ع و ا من دونه و أ ل ي ا ب ل س ي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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم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 وعن أ ي م ا ن ه م م وعن ش ا ل ه م ولا ت ج د أ ك ث ر ه م ش ا ك ر ي ن قال ي خ ر ج م ن ه ا م ذات مضمون ا ج ت م ن م لأملأن جهنم منكم م ع ي ن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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أ و ر ي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين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 وناداهما ربهما أ الم انهكما عن تلكما الشجره واقل أ لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا ان وإن موسوعه لنا النابلسي للعلوم اهبطوا ض عدو و في ا ل أ ر مستقر ض م ت و ا ع إ ل ا م ي ه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 نصيبهم من ا ل な ت ب ا ب, ب آ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 「私の名前は何を言うかわからない」 الله موسوعه ا ل ك ا ف ر ي ن ا ل ذ ي ن دينهم اتخذوا للعلوم ه و و غ ر ت ه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ف ا م ي ه اسماء الله الحسنى ファ ل ي و م ن ن س ه م كما نسوا لقاء う ي و م ه م هذا وما كانوا ب آ ي うに ا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى و ر ح م ة ل ق و م م ي ؤ ن و ن ه ل ي ن ظ ر و ن إ ل ا ب ل س ي ل ه ي ل و م الاسلاميه ي اسماء ت ر ا ل ر ب ن ا ب ا ل ح ق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 ف ن ت ظ موسوعه ا إ ن ك م م ا ل م ن ا ب ر س ي للعلوم الاسلاميه برحمة من موسوعه النابلسي دابر ا ذ ي ك ذ ب و ن و إ ل ى ثمود أخاهم ا ص ل ح ق ا ل يا ق و م الاسلاميه ل ه م لكم من ه غيره قد ج ء ت ك ب ن من ة ربكم ذ ه الله ناقة لكم موسوعه النابلسي و بسوء ف أ خ ذ للعلوم ذ ا ب أ الاسلاميه ذ ف ء و ب ش ر ك م في الهدى أ ر ض شركه دعويه ا ق غ و ر ا وتنحتون ربحيه ذات مضمون ا ج ت و ا ع ي الأرض مفسدين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 به の ت い出 و ن で ا い و です」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 أَلَى ا ل ل تَوَكَّلْنَا َ رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ َّ ه ِ و ق ْ م ِ ن َ ا ب ِ ا ل ْ وَأَنْتَ خَيْرُ ح َ ق ِّ ا ل ْ ف َ ا ت ِ ح ِ ي ن َ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 الذين كذبوا, شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن يغنوا الذين لم فيها شعيبا كذبوا ك هم الخاسرين فتولى ا ه م و ق ا ل ء الله قوم ق د أ ب غ ت ك م الحسنى ا ت ربي و ن ص ت لكم فكيف ى على قوم ك ا ف ر ي وما 「なんでこん ب م ل س و ع ه النابلسي للعلوم ا قد ا ل ا س ل ا ف أ خ ذ ن ا ه م بغتة وهم لا ي ش ع ر و ن ولو ان اهل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا ََََْ عليهم ََِْ بركات ٍَََ من َِ السماء ََّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولكن ََِ كذبوا, كذبوا ََُ ف َ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ه ُ م بما َِ كانوا َُ يكسبون ََُِْ 「多分この世を見つめることはできない。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 اولم يهدن الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم, لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم موسوعه النابلسي ل ل ع و ن ت ل ك م الاسلاميه ق ق ر ن ي ن ب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 قال ن عم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك وأوحينا إلى موسى إلى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 「なぜならば」 به قبل ان آذن لكم إن لكم هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلال ثم لاصلبنكم أ ج م ع ي ن قالوا انا إ ل ى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا بايات ربنا إلا أن آمن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 ف أ ر س ل ن اسماء ع ل ي ل ط و الله ا ا ق م ل الحسنى م و س و ا ه ا ل ن ا ر ب ك عندك بما عهد ل ئ ن كشفت ع ن ل ن ؤ م ن ل ك و ل ا س ل ن م ع ك ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ف ل م ا ك ش ف ء الله ج م الحسنى ر و ه إذا هم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 「そして私はここに来てくれているんで ولكن ن ا ظ موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل قال م و س ى إني اصطفيتك ع ل ى النابلسي س ل ل ت ل و م ا ل ا ي س ل ا م ي و اسماء الله في ا ل ح س ن شيء, موعظة وتفصيلا لكل شيء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 وان إ ي كل آية لا آية ي ؤ م و وإن ا بها يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي ي ت خ ذلك و ه س ب ي ا ذ ل بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل ي ج ز ي و ن إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 وكادوا يقتلونني ت فلا ش م ر ك ي الهدى أ ا شركه دعويه ل ل ن مع ا ق م م ا ا ل ل ظ غير ربحيه ولأخي و أ خ د ذات في ر مضمون أ اجتماعي ل ر ا ح ن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 أ ت ه ل ك ن ا بما فعل السفهاء منا إ ن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت و ل ي ن ا أنت و ل ي ن ا ف د ى ش ر لنا وارحمنا و أ ي ه غير ر ب لنا ف ي ه ذات ه ل د ن ي ا م ض ة و ن ا ه د ن ا إليك قال ع ذ ا ب ي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 و ق ط ع ن ا ه م اثنتي عشرة أ س ب ا ط أ م ا و و أ ح ي ن ا إ ل ى موسى س س إذ ا ت ق ا ه قومه أن الحسنى بعصاك ج ج ر ف ب ت م ه مشربهم عليهم اثنتا عينا أناس وظللنا الغمام وأنزلنا عشرة علم ع ي قد كل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 نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين, ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 اذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم أ الست بربكم قالوا ب ل ا شهدنا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 وكنا ذ ر ي ة من بعدهم أ ف ت ه ل ك ن ا بما فعل المباطلون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتن عليهم ن ب أ الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها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 كالأنعام. موسوعه النابلسي أ ع م هُمْ للعلوم أ و ا ل غ ا س ل و و ن ل م ي ه اسماء ل أ الله ح ا ل ح س ن ا م د ع و ه ب ه النابلسي و ذ للعلوم ن الاسلاميه ا ن م ا ء الله د و ن ب ا ل ح ق وبه ي ع د ل و ن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 「いつもありがとうございました」 ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم إ ل ا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 واذكر إ ذ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ َ و ُ ربك َََّ في ِ نفسك ََِْ تضرعا ََُّ وخيفه ََ ودون ََُ الجهر َِْْ من َِ القول َِْْ بالغدو ُُِِّْ والاصال ََِْ ولا ََ ت َ ك ُ من ْ م َِ الغافلين ََِِْ إِنَّ الَّذِينَ